الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير الدين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد أن تحدثنا عن أئمة الهدى وخلفاء المسلمين وسادات المؤمنين الذين تحدثنا عن سيرتهم أردت أن أقطع سلسلة رجال بأكرم امرأة في تاريخ الإسلام قاطبة المرأة الأولى في الإسلام ولا نستطيع ونحن نتحدث عن العظماء أن نتجاوز وأرجو أن يكون لهذا اثر كبير في البيوت وفي تربية الأبناء وفي تقويم السلوك وفي تصحيح, تصحيح المسيرة والنساء كما قال صلى الله عليه وسلم هن أكثر أهل النار وكنت أعجب, أعجب لأني أرى في الدروس, الدروس والمحاضرات إقبال النساء على العلم وعلى وعاطفتهن تجاه الدين أكبر لكن تأكد لي أنهن سرعان ما ينسينا وأن أكثر ما يدخل النساء النار اللسان فالمرأة تصل التراويح وبجزء وتجد تهدد، لكن قطيعة في الناس ونميمة شديدة وبوبار وحب الظهور وإلى غير ذلك في رجال صلايين بيكون صلاي لكن لا يستطيع أن يعيش إلا في أجواء الفتن والغلاغ بين الناس وحتى رجاءه صليف صليف صف الأول لكن بتاع فتن لكلام تجيل كلام يعني, يعني ممكن يقطع عشرة سفنجات بين ده و بين ده عشرة سفنجات تعرف عشرة سفنجات عن الشنوب يمشي اليداء في ناس بيكونوا ما فاهمين الكلام ده ناس ما سودانيين يعني يذهب إلى هؤلاء ينقل كلام ويعود إلى هؤلاء حتى يقطع عشرة نعان نقل الكلام فقط والله لا لا والله في ناس, ناس, ناس, ناس بسازن, بسازن في القطيع في نقل الكلام والجوالات والجوال قلت لك والله عشرة سفنجات قطعها والنسوان للأسف الشديد أكثر أهل النار من النساء, من النساء لما فيهن من كثرة النسيان وعدم, وعدم التذكر الدائم ومع النقص الموجود ولذلك قررت أن أقدم إلى نسائنا قدوة وأنموذجا فاخترت خديجة بنت خويل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن, ابن كلاب ابن مرر ابن كعب ابن غالب ابن فهر فيه، فيه، فيه ويلتقي, ويلتقى فيه. نسبها مع رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم في قصي بل, بل هي أقرب, أقرب إلى قصي من رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم الله محمد, محمد ابن عبد, عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي وقصي هو ابن كلاب ابن مره فهي خمسة خمسة ورصيح خمسة ورصيح لقصي خمسة ورسولهم لقصي ستة, ستة يعني, يعني نسب لقصي ستة ونسب هي إلى قصي كب خمسة, خمسة وليست هاشمية لأن الهاشمي لابد, لأن الهاشمي لابد أن, أن يمر نسبه بهاشم أما هي خرشية وأسدية من بني أسد, أسد. أمها أسد. فاطمة من تزائدة العامرية أم خديجة, خديجة رضي الله عنها هي فاطمة من تزائدة العامرية كانت تسمى خديجة, خديجة رضي الله عنها في الجاهلية في بالطاهرة. بالطاهرة فهي, فهي أصيدت في نسبها ما في شك, شك. معروفة حسن نسبها رجاكم نسبة يعني. نسبة يعني هي تنتسب إلى قصي وقصي من رجالات مكة ومن سادات قريش خاطبة وهي انتهي وهي نسبها إليه إلي. وهي عمة الزبير بن, بن العوام والزبير هو الزبير بن العوام ابن خويل ابن أسد وهي خديجة ابن خويلد ابن أسد فبالتالي هي عمته فنسبها ضارب في الشرف وهي طاهرة الطاهرة ما فيها كلام تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هالة بن زرارة التميمي ثم تزوجت بعده باخر وهو, بآخر وهو ابن عبد الله ابن عاد بن عبد, عبد الله المخزوم المخزوم تزوجت به أيضا واختلف في اسمه قيل أنه عتيق وقيل غيره دا, دا زوجها, زوجها الثاني وتزوجت بالنبي النبي صلى, الله صلى الله عليه وسلم ولقد استغربت كيف اقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو قبل النبوه طبعا زوج قبل النبوة لكن في شرفه ونسبه ونبله لو انه اختار ان امراه في قريش من الابكار لزوج تزوج بامراه قد سبق لها الزواج مرتين فتاكد لي أنه لولا لو أن خديجة رجح, خديجة عقلها, رجح عقلها, عقلها, وكمل عقلها وكمل شرفها. لما أقبل على الزواج منها تزوجت مرتين وتسبقه بخمسة عشر سنة ولذلك لما تكلم الناس متى ولد خديجة ما تكلموا عن التاريخ قالوا ولدت خديجة قبل عام الفيل بخمسة عشر سنة لأنها تسبق النبي عليه الصلاة والسلام في العمر وتقدمه بخمسة عشر سنة وبالتالي ولده في عام الفيل معناه يشهر قبل عام الفيل بخمسة عشر سنة ولما, ولما تزوجها, تزوجها لم يكن نبيا صلى الله عليه وسلم جاءت النبوة بعد خمسة عشر سنة بعد خمسة عشر سنة صار العريس نبيا والعروس اما للمؤمنين النبي أولاب المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صارت اما للمؤمنين فهي أمنا وسيدتنا خديجة صاهرة رضي الله عنها لم يعرف في تاريخ الإسلام امرأة مثلها أجمع علماء الإسلام قاطبة أن أول من أسلم من الخلق رجالا ونساء واطفالا في الخلق جميعا اول من أسلم خديجة لأنه كان يخبرها بما يقع من الوحي وكانت تطمئنه وكيف, وكيف تم الزواج زواج كانت زواج الواسطه في الزواج هي عاملة عاملة هو عمل في التجاره جامعة جامعة معها, معها ونقل ميسرته ما راى منه وهي تعرف ده نسبه, نسبه يا اخواننا شوفوا اجزل الهاشمي في, في مكه كان بقى مسلم ولا ما مسلم ده سيد وهو هاشمي بل هو من صميم بني هاشم وبالتالي اصلا ما عندك كلام رات منه الادب الجل فارسلت تخطبه عن طريق امراه اسمها, اسمها ما اجيبها في التاريخ كثير اسمها, اسمها نفيسة بنت مومبه نفيسة بنت مومبه بس يا خلا معجببه كده قلت طيب ما تنزوجوا قلت, قلت ما قال لي قلت آخر سنة مش أكلم لي فذهبت نفيسة بي. وكلمت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسولا عمره خمس وعشرين سنة قلت لي يا محمد إن خديدة ترغب فيك قال وانا أرغب فيها فأرسل أبو طالب لخطبتها وللزواج منها فقال أبو طالب خطبة بريغة عجبتني, عجبتني شديد, شديد, شديد, شديد, شديد. فقال, فقال الحمد لله, لله, لله الذي جعلنا ذريه, ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وضي, وضي يعني الاثنى معد وعنصر مضر اتكلم عن الحرم شويه برضه واتكلم عن عن, عن, قبيلته. عن قبيلته وجعلنا وجعلنا, وجعلنا سواس حرمه, سواس حرمه. خلال نقول شنو هم اللي يسوسوا شنو, شنو, شنو, شنو الحرم. وجعلنا وجعل لنا بيتا, بيتاً محجوباً, محجوبا وحرما امنا, آمناً وجعلنا حكاما على الناس تكلم, تكلم عنه شوية, شوية. ان هم في مكه القرشيين طبعا يا اخواننا القرشي لا يكون قرشيا الا اذا انتهى نسبه الى فهفه كما مر في اسمه دا كما لقيت دا ما قرشي وبالتالي ابو بكر مالوم قرشي وعمر, وعمر قرشي, قرشي وعثمان قرشي وعلي هاشمي قرشي وهكذا سائر صحابه الرسول من المهاجرين, المهاجرين فالرسول عليه الصلاه والسلام عمه معتد به, به وتكلم عن الحرف وجعلنا سواس حرمه قال اما بعد فان محمد بن عبد الله بن لا يرجح بفتن, بفتن في قريش, قريش إلا رجحه. رجح. أجزول. أجزول. يرجح به تاخذته معه ويرجحوه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا وان كانت في قل من المال المال, المال, قليل, المال قليل, قليل فان, فإن المال, المال عرض, زائل عرض زائل وامر حائل وعاريه, وعارية مسترجعه وانه جاء, جاء يخطب اليكم خديجه, خديجة فزوجوه وبعدك عليك الراي شنو بخديجه يا سلام الواحد قال مش عارفه كان عرسته شنو قال اعرفك خطب له يا اخي شوف العيد ذا كيف جاي والله قال ما عنده لكن القروش ما تشتغلوا كثير قال له قروشه شنو القروش تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من خديته ورزقه الله منها كل الولد خلا ابراهيم فانه من يريد انجب في الجاهليه القاسم في ايام يعني قبل البعث ايش الجاهليه لمن كان على غير هدى في الأول لكن نقول قبل البعثه النبوية وانجب زينب ورقيه بالترتيب وام كلثوم وانجب عبد الله وكثير من الناس يخطئ عبد الله هذا لانه ولد في الإسلام سمي بالطاهر وسمي بالطيب فانه ثلاثة أسماء هو عبد الله والطاهر والطيب فنجل يقول لك وأنجبت خليجا اللي القاسم من البنين هو الطاهرة ومنه وعبد الله لكن عبد الله هو الطيب هو من الطاهر سمي ذلك لأنه ولد في الإسلام لكن جميع البنين ماتوا رضعا ولم يدق له إلا زينب, زينب ترتيب, ترتيب السن, السن ورقيه ثم بعدها, بعدها ثم أم كلثوم وآخر بناته, بناته فاطمة, فاطمة الزهراء, الزهراء رضي الله تعالى عنهم جميعا عاشت خديجة أيامها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلوها وأذاها وما فيها من, من, من, من الأذى في مكة رأت هي في أيام الجاهلية رأت أنها وهي متزوجة رأت أنها أن شمسا دخلت دارها ثم شعع الشعاع وأضاء الدنيا من دارها فذهبت إلى ورقة ابن نوفل فقال لها النبوة تكون في بيتك في يوم من الأيام لذلك لما جاءها يقول لها ابن لقد رأيت كذا وكذا ولا يعرف أنه جبريل. خديجة ومن العبارات التي نقشت في ذاكرة التاريخ قولها كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتكسب المعدومة وتقرأ الضيف وتحمل على نوائب الدهر لا يخزيك الله ابدا وقفت معه ولذلك هي استمت حتى قبل الرجال لانه اخوانا بعد ما رسول النبي واقتنع انه نبي وما كان خايف بعد ذات كلم وكلم غيرهم اما هي فقد اسلمت معهم اولا وكانت تصلي الصلاه مكه رقعتين بالليل وركعتين بالنهار الصلاه قالت كده وماتت قبل الاسراء والمعراج ولذلك لم تصلي صلاتنا بالخمس اوقات هذه التي نصليها نحن خديجه فضائلها جم ومناقبها كثير والله يا اخوان خديجه امره عادله عادله, عادلة شديده في عقلها وفكرها حتى انها ان كانت كانت النبوة في فيه فيه يقول محب, محب الدين يقول محب الدين, الدين الطبري اجل مقعتل في مكة بعد المسجد الحرام بيت خديجة. بلا شك. ليه? قال لطول مكثه صلى الله عليه وسلم فيه. يخبيت جاعة ثلاثتاشر سنة. تاني اذا والله الا البيت الحرام. ثاني في حاجة احسن منه كده وريني. وريني عني. هتكون احسن منه وريني عني. بعد كنت البيت في مكة بس تحسب الحرم طلع برا. ثاني اجل مكان. بيت خديجة والبيت بيتها. وكان اسعد بيت. لانه لما تزوجها جاءها بام ايمن حاضنته وكانت عندها رقيق عبد يسمى زيد ابن حارثة. الصحابي الجليل وهبها عمها حكيم بن حزام لها فوهابته للنبي عليه الصلاة والسلام فاعتقه وزوج زيدا بأم أيمن وهي التي أنجبت له أسامة بن زيد الفارس البطل حب النبي صلى الله عليه وسلم وساب بن زيد ام أم أيمن وأم أيمن حبشية كانت حاضنة للرسول عليه الصلاة والسلام من زمن أمه لما انتقل إلى بيت خليج سلسل. انتقل ومعه ام ايمن ووجد, ووجد زيدا, زيدا, زيدا قد اهدته اليه خديجة, خديجة فزوج زيدا, زيدا ممن؟, ممن من ام من ايمن من تاريخ, تاريخ عجيب, عجيب. ثم مكثت في هذا البيت وخرج المسلم يتعبد في الغار وجاءه الوحي وقصه معروفه وذهبت به الى ورقه بن نوفل وقال ليتني جدعا اذ يخرجك قومك قال او مخرجيهم الحديث الصحيحين في كتاب الرؤيا معروف وهو لسه متاكد خايف جبريل لما ما بس فاذا بجبريل يأتيه في البيت هو مع خديجه وبالمناسبه هذا البيت فعلا والله قول محب الدين صحيح لان جبريل تردد على هذا البيت هذا البيت كثيرا هوريك جكم مره جاء جبريل فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا خديجه لقد جاء الذي جاء جاءني في الغار قالت اين هو هي لا تراه وين هو قال هذا اشرح لقدام قالت لكن لا ارى شيء. قالت قالته قالت جلس اجلسته عن يمينها قالت اترى قال نعم بتتعد بجاي جبته جعلته بشماله قال نعم كشفت عن راسها ورفعت عن ثوبها قالت اتراه قالت لا. قالت, قالت امشر فانه ملك وليس بشيطان. بشيطان. لسه ما بقى النبوة ذات لسه. لسه. يا دو. يا دو. النبوة, النبوة بادية. بادية. شوف فهم ذا كيف. يا خي خديجة دي. في الترمذي من حديث انس. جاء جبريل الى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال له ان الله يقرئ خديجة السلام. فقال لها إن الله يقرئك السلام جبريل, جبريل أخبرني قالت قال له إن... شوف الرد أنا عجبريل رب ربي, ربي. ربي, تعلمه. ربي تعلمه. إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وردها وفي الصحيحين من حديث ابي هريره قال له هذه خذية ستأتيك باناء فيه ادام أو, او طعام او, أو شراب جبل الجنازل في البيت ده. يا تبيت البيت الشافت انه جاء في بيت الشمس. الشمس دخلت في بيته. وشن بعد ولعت الدنيا كلها. نورت الدنيا كلها. في البيت ده في بيت خديجة. بيت في تاريخ في الانسانية. اسعد بيت. في البيت. قال لي خليجي يا من مطبخ. خليب المطبخ. لي على مصر. قال لي خليجي يا من مطبخ. صح. صح. يا فوق يا يا ادام. ادام. يا, فوق يا فوق طعام, طعام اقرئها من ربها السلام. ومني السلام. وبشرها ببيت في الجنة من قصب. لا صخبوا فيه ولا مصب. قال الامام السهيلي في كتابه في السيرة النبوية. الروض الانف. يقول فيه. كان <تصفيق> يمكن ان يقول أ... أ... أ... يبشرها في, الجنة... يبشره في, من... في الجنه من قصب القصب اللؤلؤ بالمناسبه اللؤلؤ مش القصب هذا القصب قصب القصب قصب شنو هذا كله قصب الجنه ذات احسن من من الفلل وعمارة الناس القصب معناها اللؤلؤ ببيت في الجنه باللؤلؤ قال لم يقل لؤلؤا انما قال قصب لما لها من قصب السبق في الإسلام في الجنة لا سخط فيه ولا نصر لا تعب ولا كواريك لأنها لم تتعبه صلى الله عليه وسلم ولم ترفع صوتها على تستاهد وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وفيه زيادة عند, عند ابن مردوي يقول عليه الصلاة والسلام كم من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا زوجة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وهذه زيادة وفضل عائشة على النساء كفضل الثري على سائر الطعام. ده حديث الصحيحين. خديقة, خديقه كاملة. كاملة. وده سبب الاختيار, الاختيار ناسبها. انك مستغل. يعني زوجة يا رسول الله. الزوجة مرى ابو زوجة. ياك عسل لو قل لك يا زوجة مرى ابو زوجة. انت بيتلاوتك. ويتكون زوجة قبل كده. والله يا ابوك بيخل بيخل. اخسامك بياربي. يقول لك يا زوجة نحن معلنا ما يعزبه. من جلالبنات يا زوجة. تقول له دي مرعاب الحديد. بالله برعاب لا بله كلام فارغ لك. النسوان كلهم واحد. ما تجنين لنا يقول له. ما يا تقد اتقلت له الزاويه المره مزوجين اكبر ده ده؟ منك في سن ولم يتزوج عليها حتى مات ماذا وبالتالي والله يا خديجة خديجه دي غيرت حاجه خلاص حاجه فرح وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام انا عن العالمين خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد شفت العالمين العالمين. العالمين لو يدعي افضل, أفضل مرتين, مرتين في الدنيا مما, مما الله خلق, خلق الدنيا لحد, لحد القيامة دوم بول مريم وخديجة وحديجة. وما بتكون اصطن قال ابن القيم أيهما أفضل عائشة أم خديجة قال ولا يجوز أن نفاضل بينهن فان ما قدمته خديجة في بداية الإسلام أفضل مما قدمته عائشة إذ أنها كانت صغيرة أو لم تولد وما قدمته عائشة في آخر الأمر من حفظ النبوة ورواية الحديث وقصة العلم وحفظ ما جرى من النبي فإن خديجة لم تدرك مثل هذا رضي الله تعالى عنه و رضي الله تعالى عنها بالنقطه الاخيره اكثر شيئا محتاجه وفاؤه صلى الله عليه وسلم سلم لخديجه مهدم محير مجد يعني, يعني. لادن لأ خديجة, خديجه ماتت, ماتت. يا اخوان انت لو راجل عندك كاميرا بتعمل حسابك ما كل مره, مرة. بتمسك لسانك زبطك الكلام وصل المره الثانيه بتكون زول يعني, يعني ماسك لسانك ده لكن بسانة إذا. هو خديجه, خديجة مش, مش ماتت, ماتت ودفنوها طبعا ماتت خديجه, خديجة في السنه, السنة العاشره من البعثة النبوية اي قبل الهجره بثلاثه اعوام او بثلاثه سنوات او بثلاث سنوات وهي رضي الله عنها دفنت عند الحدون منطقة, منطقة في مكة اسمها شنوب, اسمها شنوب عند اسم الحجون وصلى وصل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت ومات قبل ابي طالب بشهر وخمسة ايام يعني قبل ابو طالب بكم بشهر وشنوب وخمسة ثم مات ابو طالب ثم اسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك بعد ثلاثة اي اه هاجر المدينة وكان هذا بعد الخروج من المقاطعة والحصار الذي حصر حصرت نفك حصر بني من بني هاشم وكانت خديجة مع زوجها لا تفارقه لذلك ارى انها قامت معه أيام الاسلام الاولى بمعاناتها شهدت تعذيبه واذاه وشهدت الاعلام المورد والاذى الذي كان يتلقاه النبي عليه الصلاه والسلام وهي زوجه وهي جزء منه خديجه رضي الله تعالى عنها كان النبي عليه الصلاه والسلام وفيا لها وفاء شديد قالت عائشه ربما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم مشاتا فارسل منها الى صويحبات خديجه مش ضبح في المدينة او زوج عائشة وغير كتار رسوان لما نضبح له خاروخ يطلع لحمة ويقول درسلوان يا صاحبات خديجة زمان قالت عائشة ما غرت من امرأة كغيرة من خديجة وهي ميتة ولقد ماتت ولم اراها راها. ما يعني ما بذكرها كويس كانت عائشة صغيرة ما بنت قالت من كثرة ما يحدث النبي عنها ويثمي عليها وما ذكرها إلا واستغفر لها قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل ذكر خديجة ما بيذكر أصلا حتى قالت له تمر والحديث البخاري خديجة قال لها يا عائشة إن الله رزقني حبها ما شمس الله قسم لي حبها ما بقدر كلام واضح المواضح. من, المواضح. من اللاخر. قلنا ما, جل ما, كتب. ما كتب. حتى قالت في مرة من المرات انه, أنه. ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءت كمراء كانت تأتيه زمان كانت تأتيه في زمان خديجة فاجلسها على رداءه طلع ردائه, ردائه والفرسل وقعد عليه قالت له قالت عائشة من هذه لقد رأيتك حفيت بها قال إنها كانت تأتينا في زمان خديجة وإنه يسن العهد من الإيمان يخلقنا رسول الله وفي وفا وفي وفا, وفا والله فنا سأكل معك الملح والملح تفلي, تفلي سلام الله ما يدك له الله أكلم أكبر يا أخي ما في وفاء يا أخي ده دا جوز بتاع وفاء يا أخي هي ما ذات هي ذات ما هي ما كل الموضوع ده لكن دا الوفاء الشليس وفي مرة, مرة من المرات قالت عائشة في خديجة مقالا لما رأته يثني عليها عائشة قالت يعني مقول عجيب لو قلتها تضحكوا قالت كأنه ما في الدنيا غير خديجة قالت تقول بس رسولنا تكلم على خيئة تقول الدولة ذاته غير خديجة ما ذا مرز على لزعلانها تضحك كويس؟ تقول الصلاة قالت غير خديجة ما تقول لشنوب فمرضة من المرات ذكر خديجة بخير فحاولت تتكلم فيها أنها عجوز حمراء الشدقيني أبدلك الله خير منها قالت غضيب غضبا قالت قلت اللهم صرف عني غضب نبيك والله لا أذكرها إلا بخير بعد ذلك لا وجدت ملاوثا من الغضب ده قالت تاني بينه بنفسه نفسها قالت كان الدور دي. فاجد السلام تانا ما تكلم فيها وفعل تاني ما تكلم. فيها. قال لها والله ما ابدلني الله خيرا منها شوف الكلام كيف واس آمنت بي إذ كفر الناس وواست لي بما لها إذ حرمني الناس قال ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من سائر الناس والله ما ابدلني الله خيرا منها فكان يعرف صلى الله عليه وسلم لها الفضل خديجة, خديجة خويلد شرف لنا, لنا كأمة مسلمة والله يا إخواننا أنا ما أقدر أبف خديجة, خديجة رضي الله عنها مقامها ومنزلتها فقط, فقط, فقط أقف عند هذا الحد حسب أني قد أشرت إشارة, إشارة إلى امراه من أعظم النساء في تاريخ الإسلام والمسلمين القاطمة ويا ليت نساءنا أنا أنا أنا ياخذنا يا من, هذه من هذه السيرة سيرة العطرة, سيرة العطرة أسأل على تعالى أيباني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته